فاتقوا الله يا أُولِي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسول يَتَلَوَ عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَينَاتٍ لِيُخرِجَ الَّذينَ آمنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ مِنَ الذلُماتِ إلَّا النورِ وَمَن يؤمن